الله Akebar Allahü Akebar Elhamdülillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصirat صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون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 لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي فِي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ أَنذِرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَأَنْ أأَقم وَجَهَكَ لِّينِ حَن فَ وَلَا تَكُنًاَّ مِنَ المُشْكين وَلَا تَدَومن دُون الَّ مَا لَا يفَعكَ وَلَا يَضُرّك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 وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 واتبع ما يوحى اليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله أكبر الله